بوك تو شيف عيم سبعون سبعون لرطوت ماشه الرغبة في فعل شيء الرغبة في فعل شيء هل تحب أن تدخن؟ هل تحب أن تدخن؟ أتا روزي لركض؟ هل تحب أن ترقص؟ هل تحب أن ترقص؟ أتا روزي لطيل؟ هل تحب أن تتنزه؟ هل تحب أن تتنزه؟ أني روزي لعشن حب أدخن التسيجاريا هل تريد سيجارة؟ هل تريد سجارة؟ش هو يريد شة نار وال هو يريد شلة نار أن لشتط ماشه؟ أشر شيا أحب أن أشر شيئا لاخل ماشه أحب أنكل شيا أحبكل شياح كت أحب أن أريح نفس قلا أحب أري نفس قليلا. אני רוצה לשאול אותך משהו. אוחיבו אנ אסאלכם שייאן. אוחיבו אנ אסאלכם שייאן. אני רוצה לבקש ממך משהו. אוחיבו אנ אטלוב מכם שייאן. אני רוצה להזמין אותך. أدع للشيئحب أدعكم شيئة ماذا تريد حضرتكم ماذا تريد حضركم ترس لشت كف هل تريد حضركم ق هل تريد حضرتكم؟, قهوة؟ هل تريد حضرتكم قهوة؟ تعد تفض حضركم شيء تفض حضرةكم شيءم ص ح نريد أن نذهب إلى البيت نريد ذهب إلى البيت ترس هل تريدون تكسي سيرة أجررى؟ هل تريدون تكسي؟ هم غوصيم لتالبن يريدون أن يتصلوا بالتلفون يريدون أن يتصلوا بالتلفون كنو ل www.book2.de لمصو <تصفيق> اتها تكسط <تصفيق> و اتها سفرين